أهل الحمد والثناء المتفرد برداء الكبرياء، المتوحد بصفات المجد والعلاء المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على الصراء والضراء والشكر على البلاء والنعمة والصلاة والسلام على سيد المسرين وسيد الأنبياء وعلى آله سادة الأصفية وعلى آله قادة البردة الأطقية صلاة محروسة بالدوام من الثناء ومصونة بالتعاقب عن تصرم والانقضاء أيها الأخوة المشاهدون أعزائي المشاهدين الكرام أحييكم بتحييكم بالسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولما كان الإيمان أيها الأخوة نصفان نصف صبر ونصف شكر كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها أن يهم يهمل هذين الأصلين العظيمين وأن يجعل سيره إلى الله عز وجل في هذين الطريقين القاصدين يجعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مع خير الفريقين نعم فريق في الجنة وفريق السعيد الله إياكم من أهل جنته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم حياة القلوب وحلقة اليوم أيها الأخوة الكرام عنوانا لها بآية لَإِن لأ شَكَرْتُمْ لَأَذِيدًا لَكُمْ ويسعدنا ويسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الداعي الإسلامي معروف والاستاذ الجامعي بالرياض من ملفة عربية السعودية وعضو الهيئة العليا الإسلامية لإعلام الإسلامي بالندوة العالمية للشباب الإسلامي فأهلا به ضيفا معنا حياك الله يا شيخ محمد يا معنا الله في هذا اللقاء وعلى الله بكم الله, الله, الله, الله, الله, الله. وبما أن برنامجنا في هذا اليوم وضعناه للشكر وهذا الأمر الذي لا يغيب عن لب كل ذي فكر وكل ذي رزانة ورجاحة فموضوعنا هو عن الشكر وكيف يشكر الإنسان ربه وما هي مراتب الشكر وغيرها مما يشمله هذا الموضوع فذل الشيخ بداية لذلك تحدثونا عن حقيقة الشكر وتوضيحوه للأفضل المشاهدين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصليه وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة في البداية أشكركم يا أبا عبد الرحمن على حرصكم على مثل هذه البرامج النافعة وأشكروا لإخوة أيضا لأخ المخرج ناصر وأيضا لإدارة التلفزيون وأسأل الله تعالى لا يحرمهم جميعا الأجر والثواب على مثل هذه البرامج التي في الحقيقة جعلت القناة القطرية تتصدر كثيرا من القنوات يعني الرقص وهز الوسط كل القنوات تستطيع أن تتكنها سواء كانت كافرة أو مسلمة أما حقيقة الإقامة في هذه البرامج النافعة واختيار المواضيع النافعة بنا شك أنه ليس كل الناس يستطيعون أن يفعلوا. لو تأملت الآن وجدت أن المعاصي لا شيء أسهل منها. الغني والفقير والعالم والجهل كلن يستطيع أن يعصي. لكن إذا جئت إلى الطاعات وجدت أن فيها نوع من منازعة النفس لأجل فعلها. فتحتاج إلى إجهاض نفس. لذلك حقيقة أنا أشد على يديكم جزاكم الله خير على مثل هذا الزيارة. الله لا يحرمكم من لا شك أن الشكر ينبغي أن يتقرر على عدة نقاط. الآن لو تأملت معي شيخ. وجدت أن الله تعالى قسم النعم بين العباد تقسيم عجيب أحيانًا يعطي الله عز وجل هذا صحة لكن يأخذ منه المال فتجد بعض الناس ما في أقوى منه إن أردت عراكًا أردت خصومة أردت سباقا وجدت لكن ما عنده ولا شيء من المال أوه. وبعض الناس يعطيه الله تعالى أموال لكن تجده ملقى على السرير ما يتحرك في شيء يقلبون كما يقلبون الذبيحة ولا حتى لو جاء ذباب وعبث بوجه كما يريد ما يستطيع أن يتحرك يحتاج إلى أحد يأتي ويبعده عن يعطي الله تعالى هذا جمال لكن يأخذ منها الصحة والمال أحيانا نعطي الله تعالى أحد صحة ومالا ويأخذ منه الجماد فتجده من أقبح الناس وجها نحن قسمنا بينهم معيشتهم رب العالم الذي قسم أعطى هذا المال أعطى هذا جاه أعطى هذا منصب وكل إنسان محاسب على النعمة التي أعطاه الله عز وجل يعني مثلا صاحب المال يحاسب القيامة لماذا زكيت لماذا جارك فقير لماذا ما تصدق تعرفنا لماذا لم تبني مسجدا لماذا لم تؤدي شكر هذا المال صاحب البدن القوي لماذا لم تستعمل مثلا في نصرة هذا الدين تستعمل في صلاة في صومك أما المقعد فلا يمكن يقال ليش ما المسجد مثلا الإنسان الفقير لا يقال له لماذا ما تصدقت أصلا ما عندي صدقة حتى تصدق ما عندي مال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفقراء والأغنياء قال يدخل الفقراء والمهاجرين يوم القيامة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة <تصفيق> ليش لأن مسجل ما عنده مال يحاسب عنه ما يقال له جارك الفقير لماذا ما أعطيته المال ويبدأ يعتذر يأخذ منه وقت ثم زكاتك لماذا ما أديته ويبدأ يعتذر يأخذ منه وقت إذا كان لأمر يعني النعم التي عنده قليلة أحيانا كله خير يوم القيامة لأن ما يحاسب الحساب الشديد كما يشدد على من كان عنده مال أو عنده صحة أو عنده جاه أو عنده منصب أو نحو ذلك هذا الشيء الأمر الآخر يعني من حضر كان تسألني والأخوة والأخوات أيضا طيب ما هو المنهج أو ما أو لماذا أحيانا الله جل وعلا يعطي هذا ويحرم هذا هذا علمه عند ربي ولله عز وجل حكمه البالغة التوزيع الله, التوزيع الأقدار. الله عز وجل يقول الله عز وجل يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار خلقك يختار لك يمكن أن يصلح لك أنه يعطيك مال يعطيك كذا لذلك في الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم قال م. الله تعالى إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد لذلك الله يخلي بعض الناس فقراء أحسن له لو يغتني مشكلة هذا وقال وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنا ولو أفقرته نفسي. فعلا بعض الناس ما يصلح إلا فقير. لو تعطيه فلوس ذهب يشرب قمر ويزني ويسافر ويخرج. تخله فقير أحسن له. وبعض الناس ما يصلح له إلا الغنى لو تجعله فقيرا لسرق وأخذ رشاوى واراب الناس وأكل الربا وفعل وفعل. فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا سمع وعقل ويعطيه بصر ويعطيه لسان. يعلم أن هذا يصلح له. لكن بعض الناس لازم يأخذ الله تعالى من بعض النعم لاجل أن لا يعطيه هذا شيء. الشيء الذي بعد هذا شوف لو أتأمل معي يعني أبو عبد الرحمن أحيانا حتى النعم إذا أخذها الله عز وجل ترى من فضل الله تعالى ونعمته أنه ما يأخذ النعمة هو بلا شيء يعني مثلا ابتل الله عز وجل بعض الناس بالفقر يوم القيامة الفقير ما يأتي بلاش لا يعطيه الله عز وجل بها أجر عظيما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد, إن العبد يؤجر على كل البلاء قال حتى الشوكة يشاكها لاحظ بعض الناس يقول يا أخي أنا صار على السرير يعني عشر سنوات أو عشرون سنة أقول صحيح لكن الأجر الذي تحصل أنت بهذا أجر أعظم من الأجر الذي حصلها الرجل الذي أبدن قوي أو جسمه قوي أو نحو ذلك لذلك يقول أحمد الحمد رحمه الله يقول لولا المصائب لقدمنا يوم القيامة مثاليس كان واحد يأتي يوم القيامة والله ما عنده شيء قبل أن ترد ما بعدها عفوا أنا سأعطيك مثالا على أن بعض الناس فعلا يستشعر مثل هذه النعمة ذكر الذهبي في كتاب سير على نبلة عن رجل اسمه عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد هذا من الصالحين يوم من الأيام كان عبد الله بن محمد هذا يمشي في الطريق في البر فضل الطريق ضاع في البر فنظر يمين ويسار يريد أن أحد من الناس ينجده أو يعينه أو يدله فوجد خباءا قديما خيمة قديمة أقبل ودخلها الخيمة وبدأ ينظر فإذا هي ممزقة والريح تدخلها من كل جهة فنظر فإذا في داخل الخيمة رجل مقطع اليدين ومقعد على الأرض وأعمى وجالس هكذا ما يدري عن أحد ويقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا سبحان الله فضلك اليدان مقطعتان والقدمان مقعدتان والعينان عمياءتان وتقول لي بعد فضلني عليك يقول عبد الله محمد هذا فأقبلت لي وجعلت أسمع فإذا هو يردد الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا يقول فقلت السلام عليكم فالتفت الأعمى قال عليكم السلام من أنت قلت أنا رجل عابر سبيل لكن جزاك الله خير أنا سأسألك سؤالا أنت الآن تقول فضلني على كثير من العبادة بالله يفضلك بإيش؟ يعني رجل مقعد ومقطع اليدين وأعمى العينين فضلك بماذا؟ أخبرني فقال طيب أنا سأخبرك لكن أنا عندي طلب إذا أخبرتك تعطيني طلبي قلت أعطيك طلبك لكن أخبرني بماذا فضلك الله عز وجل؟ اسمعي شيخي الفقه فقال ذلك لعمه مقعد قال أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قلت بلى قال كم يوجد من عباد الله مجانين قلت كثير الله الذي فضّرني على كل هؤلاء مضيلة طيب أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا قلت بلى قال كم يوجد من عباد الله صم ما يسمعون قلت كثير قال الحمد لله الذي فضّرني على كل هالصم تفضيلة أليس الله تعالى أعطاني لسانا إذا أردت ما أقول أعطني ما إذا أردت طعام أقول أعطني طعام أسبح وهلل وأذكر الله قلت بلى قال كم يوجد من عباد الله بكم ما يتكلمون قلت كثير قالوا الحمد لله فضلني على هؤلاء تفضيلة أليس الله تعالى قد جعلني على الإسلام قلت بنا قال كم يوجد من عباد الله من يعبد الأصنام وهذا يعبد الأوسان وهذا يقول عيسى ابن الله وهذا يقول عزير ابن الله وهذا يعبد بقرة وهذا يعبد حجر وهذا يعبد شجر قلت كثير قال الحمد لله الذي ما جعلني مع الذين يعبدون الراسناء أو الذين يعبدون الاحجار أو يع... الحمد لله الذي فضلني على كل هالملائين تطيرة يقول عبد الله محمد فلما قال ذلك قلت والله نسقت الحمد لله الذي فضلك على كثير من بادي تطيرة إيش طلبك اللي تريد فقال إن أهلي قد هل أكثرهم وتركوني المرض الذي أصابني ولم يبق معي إلا غلام صغير هو الذي يخدمني أمره 14 سنة 15 هو الذي يقوم علي ويوضئني ويحضر لي طعام ويقوم على شاني فأنا فقدته منذ البارحة خرج لأجل أن يحضر لي طعاما ولم يرجع إلى الآن هل يمكن أن تذهب وتبحث عنه أنت كما تراني أنا لا أستطيع أن أبحث ولا أستطيع أن أمشي يقول العبدالله محمد فخرجت أبحث فإذا خبائه بجانب الخيمة جبل أقبلت إلى هذا الجبل ونظرت أبحث يمين يسار إذا مجموعة من الغربان والطيور مجتمعة على مكان. يقول معروف أن الطيور لا يمكن تجتمع إلا على جيفة، شخص ميت أو أو بقرة ميتة أو أو شيء ميت يعني. يقول فرقيت الصهور حتى أقبلت فإذا غلام صغير بالصفة التي ذكر لي إذا هذا الغلام مقطع وقد تمزقت ثيابه عدا عليه ذئب وأكله بالليل وترك المسكين ميتا وأقبل هذه الطيور تأكل مع بقية. يقول فقلت في نفسي الآن. كيف يعني أقول أقول ابنك ذهب يحضر لك طعام وأكله ذئب يعني ما بقي لك في الدنيا اللي هالولد ولد والآن أكله الذئب وانتهى يعني صلاتك بالحياة يقول فلما رجعت كدت أن أتركه وأذهبي أهلي لكن مشكلة هالشايب الآن ينتظرني المسكين يقول وأنا في الطريق تذكرت قصة أيوب عليه السلام أحسن. كيف أحسن. أن الله عز وجل ابتلاه بلاء عظيم مع محبة الله له ابتلاه يقول على الطريق دخلت عليه قلت السلام عليكم فالمسكين من شدة الله إلى ولده التفت على عمه وقال نعم نعم عليكم السلامة أين وجدت الولد؟ ينتظر أن ولدا يدخل عليه أو أن يسمع الصوت ولده فقلت له أسألك قبل أن أخبرك أين ولدك أسألك قال نعم ماذا تريد؟ قلت لأيهما أحب إلى الله تعالى أنت أم أيوب عليه السلام؟ قال لا والله أيوب عليه السلام أحب إلى الله مني أيوب رجل مقرب إلى ربط عز ونبي من الأنبياء بل أحب إلى الله مني قل طيب أي طيب أيهما أعظموا بلاءا أنت أم أيوب عليه السلام قال بل أيوب أعظموا بلاءا مني والله قلت إذن احسب ولدك لقد رأيته في سفح الجبل أدعى عليه ذئب فقطعه والآن بقية لحمه تأكله الطيور يقول فلما قلت ذلك نخفض رأسه وقال لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله ونلجاه راجعون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن يقول ثم من قوة الصدمة أخذ يشهق الرجل أخذ يشهق أخذ يشهق يقول ثم قال قرب لي ماء ماء ما شرب يقول فقربت لي ماء فجعل يشرب ويشهق حتى مات بين يبي بل هم يقول أخبرت بعض الناس يعني في الطريق كانوا مارين فغسلنا وكفنا وصلنا عليه ودفلناه ثم ذهبت قالت فلما تلك الليلة رأيت هذا الرجل في منامي في هيئة حسنة هو حسن حسن وقد استملت يداه ويتنقل في أرض خضراء كما يشاء. لا. فقلت له ما الذي صيّرك إلى في الجنة. قلت ما الذي صيّرك إلى ما أرى؟ فقال قد أدخلني رب العالمين الجنة. وقيل لي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذه السؤال نفضل الشيخ عمر وهو أن الإنسان في حياته يتعرض إلى أمور كثيرة ونعم وكذلك رزايا ونعم وغيرها. هذا يسقنا هذا الإنسان الذي شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي الناظر له ينظر ينظر لا لا نعمة لديه يعني من النظر مثلا أو من قصور بعض الأجوان لديه يسقنا هنا لك لدى الإنسان مراتب لهذا الشكر وكان أركان لهذا الشكر يعني تتدرج فيها أو تتدرج في هذا الصدق جلبي. لو لنا هذه الأركان وهذا لأن هذا الرجل الذي وفق الله سبحانه يشكر الله سبحانه وتعالى على مع نعمة معركة البلاد معركة البلاد اللي عنده فهذي لأن هنالك يعني مراتب هذا الشكر لا يفقهها إلا من دل الله يعني. رائع هذا هذا مهم يعني الآن الكلام على على نقطتين بعد الرحمن النقطة الأولى أن مراتب الشكر مهم أن أن يعرفها الإنسان حتى ما يحتكر شيء يعني الآن يا أخي الرجل المقعد المسكين اللي ما يتحرك فيه شيء فيه مرتب مراتب الشكر لا بد أنك تعملها والرجل الذي وسع الله عليه في ماله وفي صحته وفي جاهه وفي منصبه وفي عقله ما فيه نعم إلا تساق إليه سوقا هذا في مراتب من الشكر لا بد أن تكون بها أيضا وكل إنسان لا يخلو من شكر حتى لو قال إنسان أنا أشكر على إيش صحة ما عندي صحة مال ما عندي مال جمال ما عندي جمال منصب ما عندي أشكر على إيش مصر. نقول يا أخي أشكر على الإسلام اللي لرب العالمين هداك كله أشكر على العقل اللي عندك إنه ما خلاك رب العالمين مجنون أشكر يعني لا بد أن يتصور كل إنسان إشي أن عندنا نعم لا بد أن يحقق الشكر عليها أما مسألة الإنسان يقول أنا لو أني مثل فلان عندي خمسين مليون كان شكرت لو أني مثل فلان عندي رسبة عالية كان شكرت لو أني مثل فلان وزير كان شكرت نقول ما هو شرط أنك تكون وزير أو كذا يا خي لا شك أن هناك أقوام أقل منك نعمة ومع ذلك قد يكون أكثر منك شكرا يحضرني في هذا يا شيخ إبراهيم بن أدهم مر من المرة كان يمشي في طريق فرأى رجلا يسأل الناس رجلا يشحد من الناس فأقبل إليه إبراهيم فقال له يا رجل لمن تشكر الله على نعمه ذكر الرجل قال أشكر على نعمه أشكر على إيش بالله عليك أنا فقير ومعدم جالس أسأل الناس وأشكر على نعمه بعد فقال له طيب يا رجل أنا أسألك قال نعم قال لو أخذت يديك هاتين وأعطيتك مئة ألف دينار توافق قال لا لا لا يديني خلها كيف أأكل كيف أشراس كيف حادثي قال طيب لو أخذت عينيك وأعطيتك مئة ألف دينار توافق قال لا لا لا. طيب بدأ يصترح من الوجود. طيب لو أخذت قدميك واعطيتك مائة ألف دينار توافق قال لا لا لا والله ما والله لو أخذت عقلك واعطيتك مائة ألف دينار توافق قال لا لو أخذت لسانك وجعل يعدد عليها النعم وسسمعك أخذت كذا منك جعل يعدد عليه والرجل يقول لا لا فقال له الورامي بن الأذهم سبحان الله. أراك تملك مئين الدنانير يعني مئات الآلاف م. من الدنانير وتقول إنك فقير م. لذلك يعني ينبغي الإنسان يتأمل في هذا الأمر الثاني يا شيخ الذي يجعل بعض الناس يقصر في المراتب أنك تجد يا شيخ بعض الناس دائما إذا نظر ينظر إلى منهم فوقه في أمر الدنيا يعني مثلا إنسان واقف عند شارع الآن وراكب سياره بخم سلاف مثلا التبتي صار وجدت سياره بألفين وراكبه واحد ضعيف وينتظر لا في مكيف ولا شيء والسيارة ولتفت يمين فرأى سيارة ستين ألف تجده يقول آه يا ليت عندي مثل هالسيارة طيب أحمد ربك إن عندك احسن من السيارة اللي جنبك الله. طيب تلقى بعض الناس أحيانا يبدأ يتكلم مع ناس في مجلس يجلس سأل الجنب ما شاء الله وين تشتغل قال اشتغل في مكان فناني كم مرة تشتغل والله أشتل خمس آلاف قال ما شاء الله هذا راتب الثمانية آلاف صاحبنا قال أنت خمس آلاف الله يوفقك ما شاء الله كيف حالك أنت كم تسلم الراتب قال والله عندي عشرين شهريا قال له يا شيخ الله ما انا علم عليه مثلها طيب احمد ربك انك ما انت هذا يعني مشكلتنا يا شيخ ان ان بعض الناس مهما صب الله عز وجل عليه من النعم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الابن آدم وادياني من ذهب لطلب لهما ثالثا أحمد ربك ان عندك ذهب طيب الا طلب لهما ثالث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملا فم ابن ادم الا الثواتر يعني بعض الناس فعلا مهما أعطي من النعم إلا أنك تجد تجد يقول إلا أريد أريد أريد لذلك عفوا قبل أن تشير إلي في نقطة لكن قبل أن ننتقل يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم أتا مرة بعد بعض الصحابة وطلبوا منه أشياء قال يا رسول الله نريد منك كذا وكذا منهم طلبوا أموال فأعطاهم ثم جاءوا إليه بعد فترة فطلبوا أموال فأعطاهم ثم جاءوا إليه بعد فترة وكان معهم حكيم بن بالحزام رضي الله عنه الصحابي الجل فطلبوا أموال فأعطاهم فلما طلبوا ثلاث مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم يعني مش ليس كل مرة أعطيكم أعطيكم دبر نفسك وليس لازم أن أنك تصبح عندك دابة وعندك خادم د يعني عش كما يعيش الفطرة قال صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة إذا جاءك البلاش حلو المال إن هذا المال حلوة خضرة ثم قال وإن, وإن اليد العليا خير من اليد السفلة خل يدك العليا لا تصير كلما رأيت شيئا تقول أعطوني فلوس رأيت سيارة تقول يا ليس عندي سيارة رأيت بيت تقول سيارة. الله يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجها منهم زهرت الحياة في الدنيا لنسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر اهلك بالصلاة والصبر عليها لذلك يقولون أن الصلاة من, من مصادر الرزق نعم في نقطه بعدها او من هذه تفضل فضله نعم ما ندخ حمزه من السعوديه تفضل شيخ الاخ حمدان تفضل السلام الله السلام, الله. السلام. السلام. الشيخ عبد الرحمن الله يحييك ابو عبد الرحمن يا فاضل عبد الرحمن الله يحفظك بره. بره. الله بالخير الله الخير الشكر اخ عبد الرحمن الشيخ سلام. عبد الرحمن العريفي أسهل. انا بمرض من حوالي 13 سنة. هذا المرض ياتي دوريا شهريا حالة نفسية اكتئابية وخياب وصارت المشكلة يعني صار لها نقاش السنة والحمد لله من فضل الله تعالجت أخيرا من قبل شهرين عند الدكتور طارق الحبيب استشاري نفس المعروف بالرياض من قارب السعودية والآن لم تجي لم تأتي الحالة بعد الحمد لله والشك لله سبحانه وتعالى هذا فضل من الله سبحانه تعالى فيعني نظر نذر فنذر فما أدري أشكر الله سبحانه وتعالى أنها يعني إن شاء الله أشفاني من هذا بإذنه سبحانه وتعالى فالنظر هذا هل أوطيه يعني تقول الشيخ عبد الرحمن يعني سريعا أم أنتظر حتى أتأكد من الحالة هل هي يعني ذهبت عني تماما أم لا النظرت بماذا نظر طاعة يعني النظر طاعة لله سبحانه وتعالى اللي هي ذبح بعيد اهلا يا شيخ ما دام انك شفيت في صحيح البخاري من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطعه فما دام انك نذرت ان تطيع الله يجب عليك انك توفي به الان في افضل وقت هو الان سواد الان ما دام انك قادر يا حمزة الان توفي بنذرك الله يدم عليك يا شيخ امين امين ربي ناخذ ولا اخر يضم الريم قطر دكتورين من قطر نعم السلام عليكم السلام ورحمه الله كيف حالك رضيلة الشيخ؟ بارك الله فيكم الله يكفل أشكركم على هذا البرنامج لكم الله لا شكر على الواجب وأتمنى لكم تكثرون من المحاضرات الدينية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن العريفي إن شاء الله الشيخ محمد العريفي إن شاء الله تخدر سؤالة الشيخة بس بغيت تسأل فضيلة الشيخ نعم مثلا احنا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه اللي التي فيها، بس ساعات الإنسان يصيبه بمصيبة قد تزول منها هاي النعمة فكيف هنا نفسه؟ ويلجأ حق الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة قد الإنسان يستفضل الله سبحانه وتعالى في هذه المشكلة أو هاي المصيبة فكيف نتذكر الله سبحانه وتعالى إذا صابتنا هذه المصيبة أو الشدة نعم جميل سألوا واضح إن شاء الله نخبص لي معي بمقاطرة فضل السلام عليكم السلام عليكم اشكركم كثيرا عن هذا البرنامج وأشكر خير القناة القطرية كذلك خير وما دمنا في برنامج الشكر فالحق أن يشكر كل من في هذا البرنامج على هذه البرامج الجميلة ولا أتنسى الشيخ الفاضل الكريم الدكتور العريفي حفظه الله تعالى والذي سامح بوقته وأيامه القلائل هذه التي نتمنى أن تتكرر وتكفر دائما وكلامه الذي هو كالدرر وكالذهب يتقطر إن شاء الله الله خير ويصدق عليه قول القائل بالله لفظك هذا سال من عسل أم هل صوت على أفواهنا العسل أب المعان اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلة لو ذاقها مدنة ذابت حشاشته ولو رآها غريب داره لثنة ذات الله خير يا شيخ وكثر الله من أمثالكم سؤالي باختصار حتى نفسح لأخواننا على الهواتف الشكر يا شيخ يعني يقتصر كثير من الناس على أن الشكر يكون باللسان والشكر له أنواع وله أساليب يشكر بها الله عز وجل ولا أريد أن أذكرها حتى أرسى يا شيخ المجال حتى تبين للناس أن هناك أنواع كثيرة يشكر بها الله عز وجل وأثاليب كثيرة يشكر بها الله غير اللسان ما. وأشكركم كثيرا بما أخرى أزاك الله, الله, و... الله, الله, الله, الله, الله خير الله. جاسم, جاسم السلام عليكم الله وبركاته سلام. سلام عليك. يا جاسم الله يبارك فيك اتصل يا جاسم في عجالة اهل الشيخ الدكتور محمد العريفي بارك الله فيك الله كيف حال الشيخ حياك الله والله الاول اشكر قناه فضائله على هذا البرنامج الطيب الله يخليك لا شكرا ونفر على واجب ونسال الله ان فيه فيك وذل خلت وجهك الكريم امين امين رب العالمين سؤال اختصار ما الآثار المترتبه على شكر الله عز وجل احسنت والله سؤالك زكى بخير ان شاء الله زكى بخير استنانا الله وبركاته ايوا اخوه المشاهدون مع فاصل قصير ثم نعود الى شيخنا الكريم كنا ولازلنا أيها الأخوة الكرام في برنامجكم حياة القلوب وعنوان حلقتنا لأن شكرتم لازلت أنكم مع فضل الشيخ الدكتور محمد العريفي فحيى الله معنا أبدا والصلاة ينفع به في الدنيا الآخرة فضل الشيخ تحدثنا عن مراتب الشكر وحقيقة الشكر لكن نرى كثير من العصاه أصل عز وجل عرضه بعرض جميلة من من يشرب الخمر ومن يزني من نسأل الله عز وجل أن يردها إلى ترقص في المراقص ومن تغني ومن يعني يفعل مبيقات وغيره ثم يأتيك يقول الحمد لله أنا أشكر الله سبحانه وتعالى أنا أذهب أصلي أنا أحج يعني بعض الممثلين مثل الممثلات وغيرهم يعني يفعل هذا المعاصي ويجاهر بها من الناس عبر التلفزيونات ثم يعود يقول الحمد لله أنا أشكر الله أنا صمت أنا أصلي أنا أتصدق يعني هل هذا الرجل يعني أو هذا الممثل أو هذا العاصي يعني يشكر الله على هذا النعم فعله المشكلة ما هي هنا يا أبو الرحمن؟ المشكلة أعظم قبل كم يوم أقرأ مقابلة ما إحدى الراقصات راقصة يعني ما هي بداعية ولا مدرسة ولا على الأقل مؤلفة ولا علمانية تكتب جرائد راقصة فيسألونها عن مشوارها الفني في الرقص فتكلمت وبعدين قالت والحمد لله الله وفقني إلى أن وصلت إلى هذا المستوى في الرقص نعم. أن أستطيع أن أحرك الله وفقها حتى وصلت إلى هذا المستوى أنها تنزع ملابسها وتهز وسطها قد الله وفقها في يا أخي المقاييس اللي ما أدري يفكرون ب بأي جزء من من أجس من أجساده ما معظ العقل ما ظن يفكر يمكن يفكر بأجزاء أخرى من جسده يعني حقيقة تتعجب من من وضع بعض العصاة اللي بل بل أعطيك أمر آخر وأصل لك المسألة الآن يا شيخ لو تتأمل في المعصية تجد أن لا يمكن إنسان يعصي إلا بنعمه النعمة لا يمكن يعصي إلا بنعمه عطاها الله سبحانه وتعالى أنا أعطيك مثال هل عمرك رأيت شخص أعمى قاعد يتابع فيلم خليع عميان ومشغل في المخليع ويهز رأسه ومبسوط لا يمكن عميان عمرك شفت لك واحد أبكم وقاعد يغتاب الناس ما هو أبكم ما يتكلم عمرك شفت واحد أطم وقاعد مشغل موسيقى وقاعد يهز رأسه وليدك بعوده مبسوط لا يمكن عمرك شفت واحد مشلول أصلا وقاعد على السرير وقاعد يطيق طبل يشتغل في هذا الموسيقى لا يمكن لكن يوم عطاه رب العالمين سمع سمع موسيقى أعطاه لسان بدأ يغتاب الناس أعطاه بصر بدأ يشغل أفلام أعطاه كده وكده بدأ يفعل المعصية يقول لي واحد من الشباب قبل أيام يقول كنت راكب في السيارة وواقف عند إشارة يقول وأنا واقف عند الإشارة أسمع موسيقى تضرب بصوت عالي جدا يقول وأنتفت فإذا بجاني بسيارة فتح الدرائش ومشغل موسيقى بصوت عالي جدا وماسك السيارة واقف عند الإشارة يقول أضرب على منبه السيارة أريده يلتفت إلي أبا نبه يخي قصر موسيقى فعل كذا والرجل تاركني ما يلتفت إلي يقول وأقدم السيارة وأنظر وألتفت عليه فإذا الرجل لحيته إلى صدره سبحان الله سبحان مطوع من شغل موسيقى يقول وانقهرت وأبدأ أضرب المنبه أضاءت إشارة قبراء خضراء أكبس له من وراء بالأنوار وريدها ان يقف يقول صراحة قلت هذا بد ان ينكر عليه على قلت استحال وجهت يا اخي اعصى الله في بيتكم ما تعصي امام الناس يقول حتى وقف عند بقالة فلما وقف عند بقالة ووقف سيارته وجهه ووقف امام ورائه قلت الان بيدخل بقالة وبيشتري دخان او بيشتري له شيء محرم يقول فخرج من بقالة فاذا في يده مجلة الدعوة الاسلامية مجلة قلت بعد موسيقى ومجلة الدعوة يعني نفاق كامل يقول فضربت على منبه السيارة يا أخي لو سمحت لو سمحت ما انتفت إليه وركب السيارة وشغل السيارة ويمشي وأنزل من سيارتي وأمسك الباب قلت يا أخي الله يهديك أنا قاعد والموسيقى تضرب لأن شغل السيارة واشتغل يا أخي أنا قاعد أن ألحك الآن من عند الإشارة يا أخي ما تتقلا وموسيقى ومعازف حرام عليك وانتم طوع وخاط الله والناس يقول هو ينظر إلي كذا ساكت ساكت قلت قاعد ما ترد عليا متكبر فساكت لما بدأت أصرخ اشار على أذني سوى كذا أنا أصلاً أصم يعني يقول ما أسمع أنا أصلاً أصم يقول لما قال كذا دخلت يدي وأقفلت المسجل ثم حاولت تفهم ما فهم فأخذ ورقة وقلم أعطانيها قال أكتب تكتب لي تربيع ما تريف فكتبت لأن تمشغل موسيقى بصوت عالي جدا جدا جدا وأزعجت الناس ذاك اللخير فأخذها يوم قرأها سوّى كذا وكاد أن يبكي ثم كتب هذه يا أخي سيارة أخي وأنا رجل أصم ما أسمع شيئا أنا أصم وشغلت السيارة وفيها الموسيقى ما أدري فأتوب الله وأستغفره وجزاك الله خيرا الله. شوف يا أخي سبحان الله يعني هالرجل كيف ان الله عز وجل أخذ منه السمع والكلام وأعطاه بعض الناس أخذ منه السمع وحزين إن كانت تشتغل موسيقى وما سمع ولا قصد ومع ذلك حزين على ذلك انظر الآن في الفريق مش اللي يأتي يمشي على الكورنيش واللي يمشي على غيره ويشغل موسيقى بصوت عالي ويتبرع الإفساد الناس يعني يعمل دعاءه مجانا لهالمغني هذه وهذه هذه مشترب حد ذاتها أقف مع الوقت يصير عبدالرحمن قبل أن ننتقل قبل يمكن أربعة أو أشهر كان لي محاضرة في ال في الشمال في منطقة الجوف والدريات كانت المحاضرة عن الغناء أمهم انتهيت من محاضرة جاءني واحد ومسكني قال يا شيخ أنا عندي لك القصة رأيتها قبل أظن قال لي خمسة أيام أو ستة أيام على الطريق تعرف الطريق اللي في المملكة اللي يؤدي إلى الأردن يؤدي إلى كذا فأحيانا يكثر عليه الحوادث. حوادث الشاحنات حناط وزحمة الطريق. أمهم يقول يا شيخ أنا كنت جاي من القريات نازل إلى الجوف بينهم قرابة المئتين كيلو أو ثلاث يقول فأنا معه شيء بعد ما تعددت القريات يعني بحول خمستاعش كيلو أو أو عشرين. وجد سيارة منقلبة عدة قلبات على يسار الطريق جيب ويعني طازج ما ما كمل الحادث إنك ثلاث واربع دقائق طازج الآن يقول لا تزال الغبار هذا لا يزال لم يسكن بعد مباشرة وقفت سيارتي معي ورد صغير واتصلت بالجوال على الإسعاف أني أتي بسرعة ونزلت أنظر يقول فنظرت ووجدت رجل قد سبقني أن يبدو أنه راعي غنم أو كذا وشاف الحادث وجاء فوجدت واحد منهما طبعا السيارة مع التقلب رمت اللي اللي داخله اثنين من الشباب يقول واحد منهم واقع على وجهه فعدلته إلا كل الوجه رايح مع السحب على الأرض وتقطع اللحم ما فيه إلا طرف الشنب موجود وميت يقول فأقبلت أنظر إلى الثاني فإذا هو كذلك لكن جاء جا أصابه ضربة في رأسه وانكسر الرأس وطلع المخ المخ نفسه طالع من الرأس من قوة الضربة يقول وقلبت على وجهه إلا الرجل منتهي ميت يقول وأبدأ أنظر إليه فإذا جزء من المخ طالع وفي شريط عند الرأس جزء من المخ طالع وطايح على الشريط هذا يقول أخذت الشريط ورفعت الشريط أنظر إليه فإذا المخ واقع عليه أخذت لقطات حجر ومسحت بها المخ من الشريط فإذا الشريط شريط أغاني شريط أغاني أنغامه ألحان مدري من يقوله أنظر فإذا البكرة التي للشريط مسحوبة وأنظر وين واصلت فإذا المسجل كله مع تقلب السيارة طلع من السيارة ضرب في الأرض انطلق الشريف عن رأس الرجل وقع الرجل طلع المخ عليه يقول فإذا البكرة لا تزال متصلة بالمسجل والمسجل ملقى يمكن متر ونص أو مترين عنه يقول وأنظر فإذا في ثلاث أو أربعة شرطة أغاني كلهم رمية حوله بالله عليك هذه يلقى الله عزيزي عليه شيء يعني الآن سبحان الله في سفر بدل أن يسبح ويهلل ويكرد إذا ملك جالس يغني ويسمع وكذا فأنا أقول لي لكل من يعصر الله عز وجل بنعمه يا أخي أن تعصر الله تعالى بنعمته السمع أحمد ربك إنك ما صرت ما صرت أصم تعصر الله باللسان أحمد ربك يا أخي إنك ما تك أبكى ترى والله العظيم يوم القيامة سيتمنى أقوام أنهم لو كانوا لو كانوا صمما أو بكما الله عز وجل ذكر لنا في القرآن أنه لما يحكم بين بين البهائم تأتي الشاة بل بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأورده الله عزوجل في كتابه لما قال يقول الكافر ويا ليتني كنت ترابا في التفسير أن الله عز وجل يحكم بين البهائم فتأتي الشاة القرناء التي لها قرون في الدنيا إذا كانت قد نطحت شاة جلحاء ليس لها قرن يوم القيامة من عدل الله أنه يعطي الشاة اللي ما لها قم الجما يعطيها قرن ويجعلها تنطح هذيك يعني يقتص هذا بين البهائم فما بالك بالعباد فإذا اقتص بعضهم من بعض وانتهى وقال الله تعالى لها كوني ترابة ما عليه حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار فيقول الكافر والفاسق والعاصي لما يشوف تطار تراب وخلاص ما في نار يقول يا ليتني كنت ترابة كيف يعني يتمنى انه كان في الدنيا كل حتى يثنى يتمنى ما كان آدم انه كان حمار ولا كان خنزير ولا كان بعوضة ولا كان ذباب ولا كان خنفسة لاحظ الظل الذي أنصابه فأنا أقول ينبغي حقيقة يعني ألأني أني يعمل الإنسان لأجل إنه يوم القيامة ما يقول يا ليتني كنت أعمى يا أخي حمد ربك إن الله أعطاك أعطاك بصر الآن في الدنيا حتى ما تبكي يوم القيامة على مثلا هذا نعم أنا الأخ حجاز من السعودية تفضل السلام عليكم السلام رح طلع الأخ حزام تفضل تفضل يا أخي حزام من السعودية تفضل تكلم بخير أستاذ محمد هيك الله يجزا تفضل سؤالك الله يبارك فيك اتصل وراك ترى فودينا تعطينا سؤالك مباشره الشيخ محمد هل يوجد هناك تقسيم لانواع الاغاني في شيخ صراحه من جمهورية مصر الشيخ محمد الجندي قسم الاغاني الى اقسام يقول هذا مباح وهذا حرام وهذا حلال وهذا فما ادري الكلام هذا واضح سؤالك واضح سؤالك لا تبا خير هو خاذه موضوع غيره وطبعا لا ما نامل الاجابه ان شاء الله ان تيسر الوقت ان شاء الله لا شخبوط من الدوحة هلا تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم الله كيف الحال يا شيخ محمد مرحبا حياك هيك. الله يا شيخ الله يسلمك كيف الحال يا اخي الله يبارك فيك تفضل يا جزاك الله خير وياك حياك الله شكرا وجزاكم الله خير على هالبرنامج ووفاكم الله, الله وجاب اللي قاموا عليه امين رب العالمين وعندي طوله عمركم معاتبة اللي هي نري طول عمركم جزاكم الله خير الاكثار من هذه البرامج وبالساعات وليس بالدقائق لكن نرى طوال الله عمركم الله خير البرامج الثانية التي تحكي على الدنيا وغير الدنيا تكون ساعات طويلة نعم. وللأسف نحن نريد جزاكم الله خير البرامج الدينية أن تكون أكثر بالساعات حتى تفي قلوب الذين يشاهدون التلفاز من, الح... من النساء ومن الرجال جزاك الله خير والله جزاك انها تحيي القلوب آمين. هذه لا تعرفون الشباب واثرتهم جالسين عند التلفاز الله يجزيك خير في وجهك فوالله انها تحيي. تحيي القلوب لان الناس هجروا المساجد جزاهم الله خير ونرى الله خير. ان تكون البرامج الدينيه تكون قليله للاسف وتكون احراج يلا بسرعة بيد بيد دقائق, لأن دقائق, لأن دقائق والذي يحكي عن الدينيه تكون ساعات اكثر باذن الله خير شاء الله. من هذه تحيي القلوب والله انها تحيي القلوب جزاكم الله خير يا سلام الله يبارك لك اخ محمد بن الكويت تفضل الاخ محمد بن الكويت عليك. عليك السلام عليكم وعليكم السلام تفضل ولا تعطينا على طول جزاك الله خير جزاك الله يا شيخ انت والاخ اللي معك شيخ الله يرضى بخير ويعطيكم العافية الله يعافيك ويعافيك رجاءه بسيطه تفضل بس قصر لو سمحت بس قصر عليه زي قليلا ها بخصوص الفتيات اللي يلبس اللبس صراحه مباح يعني عندنا في دوله الكويت أتمنى يعني يا شيخ أعطيني كلمة بسيطة بشكر الله سبحانه وتعالى عن اللبس اللي يعني عباد من نعمة الجماع يعني أبشر. يعني أنا عندنا يعني بعض الناس يعني ترفع لبس فوق الرقبة وأتمنى أنك يعني تقول كلمة يعني شوي تشكر الناس على النعمة يعني واضح واضح إنك الله خير يا شيخ الله عليك يا أخي محمد الأخ عبد الله أيضا أنس الله يعينه عندما يرجع يجي بقصورات يعني البرنامج وقتها قصور مما اتصورت تفضل يا أخي محمد الأخ عبد الله تفضل عبدullah <تصفيق> راح في المكالمة طيب ما فيش قل إن شاء الله فضل الشيخ نعود لحقيقة أشياء كثيرة طيب أنا أمر على على على عجل إيش رأيك لإن لا إذا الحقيقة في كلام مهم ويبذل الوقت حقيقة عايزة. والله شيخ الضغط على المكالمات بنصف ليست جيم موضوعنا لكن ربع دقيقة إن شاء الله الشيخ. طبعاً اليمكن ال يعني الشيخ الذي ذكره والأخونا ما يقصد الأغاني اللي هي المعازف يقصد الأشياء التي تسمع يعني, يعني أنا شيد وما أنا شيد وكذا فلا أنا شيد الإسلام يجائزه إلا إذا كان فيها معازف أو دف أو كذا ما تجوز أما بالنسبة للأغاني اللي فيها تجعود ولا لا يسمونه هذا ال الأورك البيانو وهذه هذه كلها محرضة ما فيها كلام هذه ما ما فيها كلام الحمد لله إن شاء الله. الأمر الثاني الفتيات اللواتي يعني ما يشكرنا مثل الله سبحانه وتعالى على نعمة الجسد وعلى نعمة الجمال الذي أنا عباد الله عليه الإنسان يعني وتغطية هذا الأمر يعني سواء الوجه أو الكفين وغيره يعني إذا ما من الفتنة في هذا الجانب هل هذه تعتبر يعني من والله يا الشيخ نعم هذه هذه حقيقة نعم أنا أقول لو لو الفتيات هؤلاء التي تخرج ساقيها أو تخرج تخرج وجهها وتخرج أنا أتحدى إذا وحده منهم لو أن الله تعالى ابتلاها ببهاق في وجهها أو برص أو ابتلاها بحرق في جزء من وجهها لما أخرجت وجهها لصارت دائما متغطية حياء من أن تخرج هذا القبح لكن لما رب العالمين سلم لها جسدها وسلم لها وجهها وسلم لها كل هذا تجد أنها لا يمكن أنها يعني تشكر هذه النعمة فتذهب تظهرها للناس يا شيخ في يوم الأيام رأيت لشخص قد أصابه حريق فمع شدة الحريق تآكل وجهها حتى انفتح الفم على الام صحيح. انفتح الفم ما في شفاسة عليا ولا شيء انفتح الفم على الام والله العظيم يا شيخ عايد انك ما تستطيع انك تراه من شده الرعب طفله في العمر 12 سنة ما تستطيع انك تراه تضطر انك تتخبط او تذهبي يمين ويسار مم. كيف لو الله تعالى ابتلى هالفتاه هذه يوم من الايام بحريق وشوه وجهها ثم قال يا الله اكشفي وجهك كان كانت يعني اجاد اكشفي والله ما تكشف وجهها انا اقول لا ينبغي بس هذا لا اللي ينبغي علينا نحن ايضا ان نناصح يا اخي بعض الفتيات مسكينه تقلد الناس شافت لها ممثلة رأت لها راقصه رات لها موضه من الموضات ثم تتابع ينبغي علينا نحن ان لا نكتفي فقط بالاتصال على القنوات ونقول يا شيخ تكلم عن كذا يا نعم جزاها الله خير الأخ اللي اتصل ولا شك كنا يعني حريص على إنكار المنكر وهذا نوع من إنكار المنكر لكن كذلك ينبغي علينا أن نوزع المطويات التي تدعو إلى إلى الستر نوزع الأشرطة التي تدعو إلى ذلك الأخوات ينبغي عليك في مدرستك في جامعتك يا الله الجزا لي سألك يوم القيامة مثل ما جاء في سنن أبي داود إن الله تعالى يُكيف العبد بين يديه يوم القيامة فيقول له يا عبدي ما منعك إدراك أيت مُنكر كذا وكذا أن تُنكر ليش ما انكرت؟ ما عندك ما عندك عين ما ما تقدر تتكلم فيقول بلا يا ربي لكن خشية الناس استحاش احراج اقول لها غطي شعرك تقولش دخلت انت عشان ايش دخلك ما تنكرين عليها يا أختي غطي وجهك ترى ما يجوز هذا من الزينة ويجلسك رزينه قالت ايش دخلك خليها تقولش دخلك انا احجب الان ابو عبد الرحمن نستجد بعض اصحاب المنكر جريئين في منكرهم ونحن ما عندنا جرعه على انكار المنكر انكار انكار. انكار. الان بعض الاخوات إذا تدرس في جامعة تدرس في ما ثانوية تحضر زواج عند بنات عمها في في بيته مطاربهم تقول ليش ما تلقين عليهن كذي عن بر الوالدين عن السذرب في جامعتك ليش ما تلقين كذا ليش ما تنكرين بعض الأخوات تقول والله يا شيخ استحي سبحان الله الآن عمرك شفت لك راقصة تستحي وهي على الباطن الآن عمرك شفت بعد الرحمن راقصة قالت هطلع المسرح يوم طلعت شافت قدامها رجال قالت وخذ وتغطت ودخلت عمرك شوفت كذا ولا همها أكبر وعندها جرأة في على الباطل عمرك شفت لك مغنية لما جت تغني وشافت الرجال قالت أرجو من الرجال الخروج أنا أستحي منهم ألا تغني قدام أكبر واحد ما عندها شوف جرأة الباطل وهي على الباطل هذا اللي يجهرك يعني جرأة وهي على الباطل ثم تأسيل واحدة من الأخوات تقول لها انكري منكر تقول والله استحي الحين رقاصة ما استحت المغنية ما استحت وانت يا صاحبة المونكر تستحيين هذا صاحبة الحق تستحي هذا أمر الأمر الثاني كذلك يا ختاج تجد الآن بعض الناس ما يستحي أن يدعو إلى الباطل يعني تجد بعض بعض الرجال الفجار مع الأسف بعضهم من المسلمين يأتي يدعو الناس إلى باطل يوزع مشورات لحضور حفلة يأتي يدعو إلى فحشاء أحيانا أو نحو ذلك ثم تقول لبعضها الحق مسجدكم ليش ما توزع فيه مطوية يا أستحي يا شيخ إن الناس يشوفوني وأنا أوزع طيب ليش ما توزع شريطا نافعا والله يا شيخ أستحي من كذا وكذا الله يقول فاصدع بما تؤمر خلك جريء ويقول يا يا حيات خذ الكتاب بقوة خليك جريء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف ثم قال وفي كل خير صحيح لكن خليك قوي ما يكون إنسان يأخي دائما يقول والله أنا أستحي والله أنا ما عندي جراح ستسأل عن لسانك لماذا لم تنكر به منكر عينك رأيت منكر سوف تسأل عنها السعيد المسيب لما كبرت سنه وأصابه العمى وراح يحج كانت مع الحج كلما سمع شيئا أنكر قال لا الله ما يجب مثل هذا لما مر به الموكب الخليفة وكان الموكب يعني فيه منكرات وفيه شيء من الإسراف والتبذير فبدوا يقولون يا شيخ ترى الخليفة راتب على كذا يا شيخ الخليفة لابس حرير يا شيخ الخليفة كذا وكذا فلما مسكين ما استطعا ينكر والخليفة بعيد قال يا ليت الله أن الله أخذ سمعي كما أخذ بصري حتى الله أبتك الله. من الله يسأل لي يقول عدم عن المنكر لا أنا ما رأيت فالحمد لله مرتاح لن يحاسبني الله لكن أخبروني يا أن الله أخذ سمعي مثل ما أخذ بصري شوف خوفا من أن يسأل عن هذا فأنا أقول يا إخوان يعني الآن والأخوات أيضا كلام للجميع الآن لابد الأمة الآن تعيش حقيقة يعني مرحلة حريجة لابد أن يكون عندنا قوة في الحق أنا ما أدعو أن الواحد يمسك له مسدس ويرمي صاحب المنكر أو يرمي عليهم يعني ما يقتلهم بهنا لكن يا أخي عاملهم كالمرضى شخص مريض تأتي وتنصح وتطرطط مع العلا الله أن يحشر على قلبه. نأخذ الاتصال من البراطة نأخذ الاتصال من البراطة الاتصال تترى الله ولا شيخ أخوة يكرموني يقولون الاتصالات يعني متكدسة أصلا أن يعين على إجابة عليها وعليها نعم نعم الأخ محمد من البرط فضلك السلام عليكم خير من الله أيساكم الله خير على البرنامج وياه إن الله من فضلك أبغى أسألك عن الحمد لله أنا أشكر الله عز وجل على كل شيء بس في الفترة الأخيرة أشعر أن يكن كثير ابتلاءات من الله عز وجل الحمد لله على كل شيء أنا سؤالي هل هالإبتلاءات دليل على يمكن الله يكون يعني أنا مقص حق الله عز وجل وأنا ما أعرف أو هذا دليل على شو كثر الإبتلاءات للمؤمن الله واضح السؤال إن شاء الله الأخ إبراهيم من السعودية افضل السلام عليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله خير وسأل نور صديق الشيخ محمد سلام أن يحبك في الله الله الشيخ. يحبك يا إبراهيم الله خير وفي الشيخ بعض الناس يتوسل لله أن يخرج أمك وبعد الامفراج سبحان الله يتحول إلى غريح أو يتحول إلى يفسر سلام هذا مناقب الشريع هل أحق أن الواحد إلى ششر أن يفسر الله؟ وبعدهم فرجلهم. ان يشر الله ما يشر بريحة أو يشر ااا غير واضح سؤالك يا أخي ابراهيم إن الله خير. الأخ الأخ عبد الله من الدوحة ايضا وطليموس. خدش الله عبد الله. ألو. نعم خدش الله. سلام عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. جيد. طيب تفضل يبارك فيك. طيب طبعا. خدش الله سؤالك. شكرًا. كير حالك كير. الله يحفظك يا عبد الله. جيد. الله. أنا عبد الله اليوم كيف حالك كيف حالك كيف سؤالك الله, الله يبارك فيك يا طويل عمر أصلي وأطلال الله أقول له لأطيل بعض الأحيان أستعمل غالب مدي حرام جواب الشيخ على هذا وقال قلت يا عبد الله أنها حرام بس نريده كان تكون بطلا نعم. وتستطيع أنك تتركها ولا الحكم معروف أنها حرام يا طويل العمر من عظابك الدمام اي وانا سوينا نحاضر للدمان وياكو ابن الشويدان ايه ازاك الله ازاك الله. الله فيك ان شاء الله ابن شاء الله واضح ان شاء الله ونشكرك ان شاء الله الشيخ الاخت اللي تقول انا اشكر الله سبحانه وتعالى وتصدق مثلا ومن شئ الشكر يعني نترغ نقطته الان الشكر ما هي وسائله كذلك اضا يعني بعض الناس يظن ان الشكر هو فقط ان اشكر الله سبحانه وتعالى الله اللهم الحمد الحمد لله هل هذا هو الشكر فقط ام هي وصل الشكر؟ ما, الشكر؟ ما هي وسيله الشكر الناس اكثر ما يعرفون هذا الشكر اريد اشكر الله سبحانه لكن ما هي التي من خلالها اشكر الله سبحانه وتعالى الوسيله الصحيحه الاخ الذكر السعودي قال بعض الناس يجي يشكر الضريح هذا الضريح ثم يبدا يشكر بان يتبرك بهذا الضريح ويطلب بالضريح هذا من الشكر يا شيخ جميل رائع رائع اولا بالنسبة بطريقة الشكر مثل ما قال إن شكرتم لأزيدنكم إذن هناك أمران مترابطان الشكر مع المزيدة إذا تبغى زيادة من الله اشكر أشبر. اشكر فيزيدك الله تعالى أما إذا كان الإنسان ما يشكر ويكفر بالنعمة ويستعمل في معطية الله هذا حقيق بأن تؤخذ منه هذا أمر الأمر الثاني الشكر لا يكون فقط باللسان كما أشرتم الله يحفظك لا يكون فقط باللسان لابدا يكون بالقلب أولا انك تعترف النعمة الحمد لله الذي انعم عليها النعمة اللهم لك الحمد الأمر الثاني أن يكون باللسان الله يتلفظ بلسانه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها الأمر الثالث أن يكون بالجوارح بأن يبدأ الإنسان مثلا أعطاك رب العالمين مال من شكر الله أنك تعترف بالنعمة وتقول الحمد لله اللي أعطاني مال وتتصدق من هذا المال على المسكين والفقير حتى يزيدك الله تعالى وحتى يؤتيك ما يؤتيك من الأجر والثواب ذكر التنوخي في كتابها نشوار المحاضرة ذكر أن امرأة كان قد غاب عنها ولدها يعني ذهب في سفر وضاع المسكين في هذا السفر الشاهد فكانت المرأة يعني لما مر سنة وسنتان وثلاث كانت المسكينة تريدها أن يعود لكن ما عندهم في السابق تلفونات ويعني واستخبارات أو أو تبحث عنها عن طريق القنوات أو كذا المهم فهذه مرة جلست مرة في في بيته تأكل فلما رفعت وكانت فقيرة فلما رفعت لقمة إلى ثمنها فإذا بساهل يطرق الباب فقير باخذ أرجعت اللقمة وأخذ الطعام وتصدقت به وباتت جائعة ف. لما جاءها ولدها قال يا أمي يعني رجع فحمدت الله قال يا أمي والله أني, كت إني أهلك لكن نجاني الله ما أدري كيف نجوت قالت كيف قال يا أمي وأنا راجع بعدما عرفت الطريق مررت بأجمه الأجمة الغابة المليئة بالسباع والذئاب والأسود يقول فمررت بها فعد علي أسد جائع يقول فلما عد علي هذا الأسد الجاع جاء وأنشب مخالبه فيي ثم أوقعني على الأرض قال فأنا غبت يعني ما ما أقدر أني أدمى انتظر إني أموت يقول فلما كاد أن يبتش ب فإذا بفارس يأتي من أعلى من أعلى الأجمة يأتي ثم يأخذ هذا الأسد يقول رجل كبير جدا أخذ هذا الأسد وطرحه ثم قال اذهب يا كل يكلم الأسد لقمة بلقمة قم اللقمة بلقمة قم يقول فقمت وأخذت هذا وذهبت قالت أمي يا ولدي متى كان ذلك قال في اليوم الفلاني قالت يعني في أي وقت قال يا أمي في الوقت الفلاني وأخبرها بالساعة بالتحديد فهذا هي نفس الساعة التي قامت فيه وأعطت أعطت الفقير الطعام لقمة بلقمة كما أنك انتنعت عن هذا واعطيتي هذا الفقير كذلك نحن أنجينا ولدك ولم نجعله لقمة لهذا الأسد المقصود أن الشكر لا بد أن يكون أيضا بالجوارح يا أخي بعض الناس الآن يعني شخص من الناس مرة من التجار وعظها وعظ هذا الصالحين عن إيتاء الزكاة وإخراج وهذا عنده ملايين يعني عنده أكثر من مئتين مليون <تصفيق> مئتين مليون كل مليون في مليونين ونصف الزكاة يعني خمسة ملايين زكاةك السنوية احمد ربك إن الله ما قال طلع نص مالك زكاة إن أخذ مائة ونصف بالمئة بس فلما التتعاطى اتصل على المحاسب قال خلاص إحنا سوينا إن شاء الله بنطلع الزكاة احسب لي الزكاة كم واتصل علي وجلف الشيخ تقهوى معاه الحمد لله يالله هداك اتصل المحاسب قال طويل العمر ترى الزكاة خمسة ملايين قال ايش خمسة ملايين ندفعها كذا على طول أم. قال نعم قال بلاش زكاة بلاش زكاة خلاص يسكر السماء بحضر بحضر طيب رحمد ربك يا مجنون ان الله عز وجل اعطاك ان ما جعلك انت الفقير اللي تبدأ تأخذ اموال الناس الشيخ يقول لي واحد من ال... واحد من جيراني يعني من طلبة العلم يقرأ على الناس رقية الشرعية يحدثني قبل ايام يقول يا شيخ اتصل علي احد ابن لأحد كبار التجار يقول ما تصل عليه قال والدي مريض وريدك أن تزوره وتكرى عليه قرآن وترقيه الرغية الشرعية يقول ذهبت تريهم لما دخلت البيت في إلى قصر منيف وإذا هنا مسبح وهنا حديقة وهنا كذا يعني قصر من, من, من أعظم القصور قلت للولد أبوك ما هو المرض الذي أصابه قال والدي عنده تليف في الكبد والآن بدأ مع السرطان في الدم ونتوقع أنه يموت لن يستمر له سبوعين ثلاثة سابيع الطبيب يقول سيموت لكن أم عند الله لكن مرض خطير جدا لكن يا شيخ قلت نعم قال ترى يا شيخ هو ما يدري انه مريض نحن قلنا له عندك التهابات وكذا انتبه يا شيخ لا تخبره يقول الشيخ دخلت عليه فسلمت عليه وكان لا يزال في في صحته قليلا فقال يا أولاده اخرجوا اجعلوا الشيخ وحده عندي يقول الشيخ فجلست عنده فالتفت اليه قال اه يا شيخ قلت ما بارك. قال هالدنيا انا اجمعها من ثلاثين الله. سنة وكل ما طالت لي نفسي يا رجل ابن لك مسجد يا رجل تصدق يا رجل ارتح قليلا والتفت إلى آخرتك أقول لا أنا بأجمع بأجمع إليني يصل عمري سبعين سنة بعدين أرتاح وأبدأ أصرف من الفلوس والآن مم. عمري ستين ونزل بهذا المرض الذي ما أدري إيش شفت أولادي يا شيخ هؤلاء الذين خرج الآن بيني ذيك قلت نعم قال الآن هم يتصنعون بأنهم حريصين عليه قلت نعم قال والله أنهم أمس جالسين عندي بالليل وأريد أن يخرجوا فتصنعت النوم أغمطت عيني وأخذت أشخر يعني أني نمت حتى يخرجوا فبدأوا يتكلمون عن أملاكي وكل واحد كم الإرث الذي سيأصل وأبوهم حي يا شيخ ما بعد ما يقول كل واحد يقول أنا إن شاء الله الثلاثة مليون اللي بأخذها بشتريها كذا قال الثاني لا أنا الملايين اللي بأخذها بأشتري له وشي سيارة بعدين بسافر أفعل كذا يقول أنا حي ما بعد مت يقول ثم اختلفوا على عمارة من عمايري في حي كذا اختلف هذا يقول بنبيعها ونقسمها والثاني يقول لا لا ما يصلح نبيعها خلها نفس الموقع ونحطها شبك مفروشة قال الثاني لا يختلفون على أمواله وهو حي إلى الآن مثل هذا سيقول ما أغنى عني ما ليهلك عني سلطاني إلا أن يشاء الله ما نحكم على الناس يعني شوف سبحان الله يا شيخ عطاه الله عنها الأموال وعطاه كل ذلك فلما <تصفيق> لم يتحقق من الشكر لذلك ليس الشكر فقط يعني الآن أبو عبد الرحمن تلاحظ بعض التجار دائما يقول الحمد لله اللي... الله عز جل أعطاني النعم الحمد لله لا يكفي بس حمد باللسان أحيانا تصنع هالكلام لا يكفي إذا أنت صادق إننا نتوق لألسني بكم على أيدي انفصاح إذا أنت صادق مثل ما تعزم لك واحد من كبار الناس وتعمل له وليما تكلف لها أربعين ألف نريد هالأربعين ألف جزاك الله يا رب بكرة تبنيها مسجد في الفلبين أو تبنيها خمسة مساجد في الهند أو تبنيها عشرين مسجد في أذغال أفريقيا هالأربعين ألف هذه لكنك إذا جئت تريد منه تبرع قالها والله ما أدري ثم طلع له بدال ما يطلع لك مئة ولا مئتين يطلع لك ريال ريال ونص يختار لك الخردة اللي موجودة <تصفيق> هذا أريد أذكرنا هذا الشيخ الآية الكريمة سنستدرج من هذا العلم قرء سفيان الثوري رحمه الله كيف سفيان يقول يسبق عليهم النعم ويمنعهم الشكر حيث لا يعني لا يعلمون ثم بعد ذلك قال غيره كلما أحدث ذنبا أحدث نعمة هذا الذي يعني ينعم الله عليه بنعمة ثم ينعم عليه بنعمة هو عنده من الخيرات ولا ثم ذلك يعني ما يتجرع أن يدفع ريالا واحدة يعني يعلم الله يا شيخ بعض إخوة ذهبوا في حملة غافية إلى تشاد يقولون في قصة وذكرها سريعا أن أكلهم فهلما يستطعون يجد الأكل فيذهبون إلى بيوت النمل فيشخلون أكل النمل ثم يأخذون فتاة صغيرة ويأكلونها يعني يصبغ على الرجل النعمة تول النعمة هل هذا يكون استدراج من الله سبحانه وتعالى؟ صحيح بل بل الله عز جل الشيخ ذكر في آية صريحة يقول الله سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات يعني لدرجة أن نحبهم نعطيهم نعم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين أترك الاتصالات تكفى. أخلني أكمل ذم كلامي. فكرة. يقول أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني نحن الجالسين نستدرجهم الآن. ليش هالالمجانين هؤلاء يظنون بأننا نعطيهم هالنعم؟ في نقطة أخيرا قبل قبل لا تنتقل. الآن رب الرحمن لا تتأمل حتى في بعض الشباب مثلا وبعض الفتيات. بعض الشباب يتفنن في التفكير ويكون ذكي. الحق طال يتفنن في اصطياد الفتيات. وإذا كلم بالهاتف يتفنن في الإيقاع بها بالعبارات اللطيفة والكلام الجميل والغزل البارع لحد ما تقع تيسهامه ويتفنن أخيانا في كتابة أشعار لها كل هذا يستعمل في عقله يستعمل في عقله العقل هذا لو أخذه رب العالمين منك والله أن يكون أحقر عند الناس من الحمير التي يركبها الناس على قل الحمار ينفع يركبون يوديهم يجيبهم لما, لما يكون مجنون سيصبح عادة عليهم قبل أيام كان محاضرة في بلد في كنت مسافر الى بلد هل بلد هذا كان في مستشفى مشهور للامراض العقلية فوجدت فراغ نصف ساعة قلت للشخص اللي معين قلت الشيخ إشرايك نمر المستشفى نأخذ القصة هذه لا لا تأخذ القصة قلت لي يا شيخ اش رأيك نمر المستشفى قال يا شيخ عسى ما شرب تكشف قلت لا والله انا واثق من عقلي لكن خلنا نمر ننظر يعني نأخذ بعض العباء فدخلنا على مدير المستشفى اقنعته فاخذني في جولة على المجانين المجانين عندهم قسمان دردتان درجة إذا رأيت ما تقول هذا مجنون يعني يتكلم معك بكلام جيد لكن بعد قليل يبدأ لخبط لأن يرى أنه رئيس دولة أو يرى أنه وزير مواصلات أو يرى أنه وزير كذا فتكتشف أنه عنده نوع انتصام شخصية وجنون تركنا هؤلاء صعدة لي إلى الدور الثاني أو الثالث اللي هم مجانين مجانين والله يشيخ أنها عبر يا أبو عبد الرحمن مررنا على غرفة على يمين فنظرت لهذه الغرفة فإذا فيها مجموعة أسرة وإذا على أحد هذه الأسرة شخص منبطح على بطنه وإذا هو ينتقض نفضة شديدة بيده ورجله قلت له ما باله هذا قال يا شيخ هذا مجنون ويصاب بنوبات صرع مجنون ويصرع طيب كم صار على هالحال قريب من الثلاثة عشر سنة هو على هالحال هذا تركناه ومشينا فطوات وقفت على سارت إلى غرفة مغلق بابها وإذا في فتحة في الغرفة يمكن شبر في شبرين تقريبا والباب مغلق وفي واحد يصرخ مجنون يصرخ يغني كذا يشير إلينا والغرفة كلها باللون البني الجدران والأرض قلت لها ما باله هذا هنا قال يا شيخ هذا إذا رأى أمامه جدار لابد يأتي ويضرب الجدار أرى رأى أرض يأتي ويضرب الأرض برأسه ويده مرة تتكسر صابعه مرة يشج رأسه مرة كل مرة نخيط فيها جرحه نجبس يقول فكجلنا في هذه الغرفة كل جدرانها وأرضها من اسفنج كم صار على الحال؟ قريب من سبعة عشر سنة تركناه ومضينا مررنا على غرفة على يسار فإذا فيها قريب من ثلاثين مجنون هذا يغني وهذا يأذن وهذا يصيح وهذا وإذا في ثلاثة كراسي كل كرسي مجلس عليه واحد منهم ومربوط في الكرسي والكرسي مربوط في عمود وراءه وهو يحاول يفك نفسه ويصيح فيه على طوته قلت له ما بالهم هؤلاء؟ قال شيخ هؤلاء إذا فككناهم بدأوا عندهم عداء. يبدأوا يكسر اللمبات، يكسر المراوح يكسر الأبواب، يضرب المجانيم. فهذا من منذ أن يصبح الصبح. نأخذه أول ما يلتفت يحط عينه، نربط على الكرسي وعلى حفاط حتى البول والغائط ونأكله ونشربه. فإذا جاءت الساعة 11 بالليل 12، ولاحظنا أن سينا تكتنا، ثم ألقينا على سريري. إلىين غدنا الصباح نأخذه ونربط الثاني إلى المساء ثم نعيده. كم صار لعله الحال؟ هذا 23 سنة هذا 15 سنة الثالث لا لا تول تول صار للسبع سنوات تركناه ومضينا أقبلت على غرفة من الغرف نظرت أول ما دخلت حقيقة ما تحملت ورجعت وقلت للمدير الطبيب قلت يا أخي ما في هذا تدري ماذا رأيت رأيت يا شيخ مجموعة مجانين 30-40 هذا اللي مضطجع واللي خايف كده في زاوية من يصبح لأن يمسيه خايف واللي يعني أحوال تشتى إلى الله وإذا من بينهم رجل عمره قد جاوز الخمسين قد بيض بعض شعر رأسه وشنده قد بيض وإذا هو يا شيخ عاري كما خلقه الله والله ما عليه حتى الذي يسر عورة مغلبة فقلت للطبيب قلت يا خي اتكلافي هذا يا أخي ألبسه توبا أو أعطه رحافا خذرك شرشة يا أخي غطه اتكلافيه والله يا شيخ عاري وجالس مسكين كذا وينتفض قال هذا لا يمكن أن نلبسه قلت ليش ما عندكم ملابس يا أخي نتبرع لكم قال لا المستودع عليه ملابس طيب يا أخي غطوه هذا مسلم ما يجوز يبقى عاريا قال يا شيخ هذا كل ما لبسناه ملابس بدأ يأكل الملابس يأكل الملابس ويتم يتقيع ويبدأ يمزقها لا يمكن أن هناك ملابس تبقى عليه نلبسه في اليوم ثلاثين ثوبا خمسين ثوبا على هالحال يقول زمادي حل إلا أنه يبقى عاري واللي حوله مجانين ما يفهمون طيب كم صار له على هالحال قريب من 34 سنة حلوة. يا أخواننا أقول ينبغي نفكر في عقولنا يا أخي أنا, أنا أعجب من اللي أعطاه رب العالمين عقل وبدأ يحتال على الناس يسرق أمالهم أعطاه رب العالمين عقل وما أصار معه الريموت كنترول أمام هالقنوات ويضرب هذه امرأة الراقصه تلك امرأة تغني تلك امرأة على فرانشيه تلك يا اخي ما تخاف من الله عز يجننك وتصبح ما تأكل وتشرب الا كما يشاء الناس ما قد تقول اعطوني ما لو اعطوك عصير اعطوك اي شيء غصب عنك تشربه ما تقدر تختار انت إلا ونزع الله أسجل متعقلك يا أخي إذا نظرنا فيها النعم هذا اللي أعطانا رب العالمين ينبغي أن تعلم من هالجوارح هذا اللي أعطاك الله ستسأل عن يدك ست... مثل ما قال الله يوم تشهد عليهم ألفنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ثم قال الله يوم إذن يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين نحسن تبعي الشيخ نظر نحن من عندكم نعم نخضر نورة من السعودية تفضلي نعم أع الو السلام عليكم السلام الله الشيخ انا مش الشيخ بس على التليفون قليلا اتسمع لي صوتك اهلا يا اخوي انت بتسمعيني عن في يعني ولد ليه كبير ثاني يصلي اسبوعه اسبوع لا ثاني ومعه نصح ونصحه وكده يطنسنا ويمشي وهو يعني موظف راتب يعني بسيط مش كتير يعني أبين كده أقل يمكن فإن كل ما هي الراتب يروح يسافر وكده وأمه يعني أمه يتامه وكده فوش يعني أنصحه بي أنصحه بس ما يسمعه بس بسك توني بس مش انصحه به بس يعني ايش اسويه و بس احسنت السؤال واضح ان شاء الله توصلوا بخير اخت محمد بن الدوحة تفضلي نعم السلام عليكم السلام ورحمه الله مرحبا الشيخ كيف حالك جزاكم الله خير على اهتمامك ويش جزاك الله خير تفضلي ممكن باش تسملي سؤال حق فضيله الشيخ اي ممكن جدا تفضلي مرحبا اخوي اذا سمح فضيله الشيخ انا صراحه في هناك يعني في موضوع يعني ورثني وايد توقف فيه يعني وايد هو الله يسلمك المشكله ان انا صار لي 5 سنوات انا وزوجي واولادي عايشين في بيت يعني على اسافه انه هو زوجي واولادي فمن خمس سنوات فضلت الشيخ ابيد ان نهائيه من جميع النواحي رغم انه هو رجال متدين ومتحي وكبير في العمر يعني ادي فروضة وصلي 24 ساعه يسيد على السجادة لكن ما عرف عن بيته ولا عن اولاده ولا عني انا اي شيء نهائيا يعني لا يأكل ولا يشرب معنا ولا ينام معنا يعني هو بروحه في غرفة وانا اولادي في غرفه وما يركتني كاب ام قصر وكزوج ام قصر الحين في الأربعينات بس انا صار لي خمس سنوات ما بعرف أي شيء أنا رغم الموجود أن في البيت معانا عايش معانا كواحد غريب يعني صديلة الشيخ الله يخليك انا حب التأنيب الضمير أحاول معاه اقعد معاه يعني حولت اللي خلص دخلون بينه وبينه لا يعني يعني يصلح بيننا يعني حرام ما يجوز هالشكل في نفس الوقت أنا مش قادر يعني أنا كزوج من حقي أطلب حقوق الشرعية من جميع النواحي طبعا مش قادر يعني حرام أنا أقول عقب 20 سنة عشرة مع هالأولاد أولادي كبار في العشرينات أروح أطلب الطلاق يعني ما يصير الوحدة لازم تصبر فهل هذا الصبر وهذا البلاء أنا أعتبر هاي بلاء من رب العالمين وإحنا من رب العالمين. سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال وهي آخر مكالمة إن شاء الله سمحت فضلت الشيخ حبان تقريبا الموضوع اللي أنا بتكلم عنه الحين والسؤال بس قريب لموضوع أمو محمد بطراحة نشوف بعض الشباب البعض قبل الالتزام يستقدم ذكاء في اقناع الاخريين في القل فكر هو يتكلم عنه او اي شيء يستطيع بقدرة اسلوبه ان يقنع الاخريين لبق ذكي جدا بعد ما يلتزم وفضل الله يعني ويمني الله عليه بهذا صدر الالتزام تلاقيش يفقد هذا الذكاء ويفقد هذه اللباقة والاسلوب المسايدة سواء كان مع كل اللي حوالي المحيطين فيه او اصدقاء أو تلاقي معنا الله والمفروض من من نعم الله عليه المفروض انه يشكر الله عز وجل اللي اذاقه حلاوة الإيمان المفروض انه يعني يدعو إلى الله عز وجل يستخدم هذا الذكاء لكن لا احنا نلاحظ انه بالعكس يفقد ذلك فيا ريت يا الشيخ اطلب منك أنك تودي للشباب انه بما أن الله من عليكوا شبابنا كلهم أذكياء وكلهم لبيقين في الكلام لكن مجرد انه يلتزم يفقد كل ذلك سواء الزوج مع زوجته بعض بعض سؤال شاء الله خير, خير, خير, خير, خير. خير شكرا الله يبارك فيكم إن شاء الله الشيخ سير حقيقه يعني كلها تتداخل فيما بعضها الزوجة التي ذكرت الآن قصتها حقيقة يعني من النعم الله سبحانه وتعالى بها الإنسان الزوجة الصالحة والولد الصالح ثم أيضا عليه الله سبحانه وتعالى بنعمة الاستقام ويجعل أخ تذكر أن الأخ يدعو الله سبحانه وتعالى ويصلي و يعني هذه نعم فترة حقيقتنا العبد لما يرزقني أن الله زوجة صالحة وغير غير ذلك ولد صالح وثم يعني أفرط في هذه النعم ما طولك من هذا الأخذ الشيخ طبعا اختكرت انها نصحته وانها يعني نبهته على على اخطائه وكذا لكنه لم يقبل لكن اذا كان هناك احد يمكن ان يؤثر عليه من من اخ له او أو صاحب او امام مسجد فاضل او ابن لها او او اخ او كذا كان مثل ما قال الله تبعث حكما من اهله واهله وحكم من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهم اذا ما صلح حاله باذن الله يعني ولله الحمد زوجها ما ما يأتي بفاجرات في البيت ولا يشرب خمر ولا وقع في مخدرات مجرد أنه قد لا يرتاح مثلا لها فلا ينام معها ولكن قائم بالبيت يصرف عليه عليهم يقوم عليها وتحاول أنها تقابل إساءته بالإحسان تقابل وتحمد ربها في بعض بعض النساء عودة بالله زوجها يعني يأتي بفاجرات في, في البيت وأتحداها تتكلم ولا تعترض يأتي بخمر يشربها يأتي بمخدرات أحمد ربك يعني الحمد لله الله راستك هذه يتدل على مرات الشكر, الشكر يعني أحمد الله أن الله عز جل ما زاد عليك في الفلا وبعدين السيارة. على الأخت أنها ما تبدأ يعني تبث شكواهي لكل أحد يا أخي مشكلة بعض النساء وكانت أنباء متنقلة إذا أفترت الصبح عند فلانه والتي قهوة عندها جلست وقالت أنا زوجي فعل وزوجي سوى وزوجي كذا طيب ما في داعي كل واحدة تجعلين نفسك لمختبر تجارب كل واحدة تقول شد عليه الثانية تقول لا لا تشدين عليه أصدري على ما أصابك إن ذلك من عزي بعض الآباغ الشيخ أيضا يوفق الله سبحانه وتعالى أن يرزق من النعم ابن ملتزما بشرع الله سعيته مستقيما ثم تجد هذا الأب أيضاً يعني يمنع ابنه من الاستقامة، يمنعه من الذهاب مع بعض الصح الصحبة أو الصحب الصالحة، يمنعه من رياضة المسجد في بعض الرقاقات. برأيجب هذا الشيخ لما ذكر لي أحد الأخوة يقول لوالده يقول في وقت الامتحانات حتى صلاة الصلي تذاكر حتى تحصل على الدرجات المتميزة. هذه النعمة لما يرزقنا الله ابن بار يعني إذا دعيته غلب بيك. وإذا أمرته قال نعم بغير ابن العاص وكذلك النقيض موجود هناك من الأبناء الذين لا ي... يعني هنا بآههم وهي من النقم التي يعني عند الأباء ثم تجدها يتركها على راحته ويجعل له لما يستطيع يتحكم بيغل ما يستطيع يتحكم يتحكم في هذا المستقيم الطيب المبارك ذول الكلام المعسّر الطيب المبارك ردك لهذا الآباء والله أخي هذا يحتاج بعد عبد الرحمن يبدوا لي حلقة كاملة حول تعامل الأب مع أولاده سواء كانوا صالحين أو غير صالحين الآن تجد بعض الأبى يحول بين ولده وبين الاستقامة على الدين ثم إذا ضل الولد ووقع في الأمر المحرمة جاء الأب يقول يا جماعة ولدي وقع في المقدرات ولدي يا جماعة اغتصب قتاث والسجن أو مدمن على المسكرات ولدي يا جماعة ما أراه باليومين والثلاثة مسافر الخارج نقول له يدات أوكت وفوكنا فأنت السبب انك اوصلت ولدك الى هذه الى هذه الحال اذكر كان فيه مجال الله يوفقك في طيب فيه قصة عجيبة. في قصه العجيبه اللي كانوا بيشتغلوا انت كنت فيها هيثم اعطيني اللي عندك <تصفيق> ان لأ... الشيخ بعض الاخوه اغناها الله سبحانه وتعالى وانعم عليه واسقى له ابنها فتجد عند السياره دكسز 2003 الآن. بدعاء. الآن. اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي الآن مثلاً. تكون ش. سيارة, سيارة يعني فاريها. من السيارات فاريها. ثم يأتي بعد ثلاث شهور آن من نزول 2004 فيشتري سيارة أخرى. لابنة أو غيره ثم يشتري سيارة اخرى بعدها وهكذا يعني تجده يتقلب بين هذه النعم ولا إذا أتيت تقول تعالى يا أخي تبرع لمشروع خيري ولا لصدقة جارية لك تنفعك في الدار الأخرى يقول لا لا لا ما صدق وأنت مشتري ألف سيارة بمئة وخمسين أو بعشرين ألف في هؤلاء حقيقة يعني فضل الشيخ ما ما أريد أن أصفهم بمص صفة معينة وإنما أريد أن ننصحهم من خلالكم بالشيء جميل اما بالنسبة لي يعني تتبع الجديد في السيارات وغير ذلك يعني أحيانا بعض الناس يكون الله عزوجل قدور ساعة عليه ودع الناس يرزق الله بعضهم من بعض أحيانا يكون السيارة اللي شرها موديل 2003 اشتراها مثلا ب200 ألف ثم إذا نزل 2004 اشترا اشتر 2004 ب 250 ألف وباع 200 2003 ب100 ألف فيكون رزق مساقة الله إلى رجل آخر أنا طبعا ما أقول ينبغي الإسراف لكن أقول أحيانا يرزق الله تعالى بعض الناس من بعض لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان الركبان لما يأتيك واحد أعرابي جاي من البر مع سمن واقط وكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إنك تتلفتاه قبل لا يصل السوق حتى تشتريه من برخيص قال دع دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقال إذا أنت صاحبه السوق فله الخيار. الحديث يعني يطول في ذلك. لكن أقول ينبغي عموما أن يوازن الإنسان. كما تصرف أنت على نفسك في متعك الخاصة أيضا قدم قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك قبل أن تصبح فردا ولو حالك حالك. يعني إذا صار لاعب أعطاك رب العالمين عم يا أخي قدم بين يديك. لعل الله عز وجل أن, أن ينفعك بهذا. إيه. فضل الشيخ نتكلم في مجتمعات الآن قليلة يعني ضرب الله مثلا عزوجل للقرية كانت يأتيها رغد رزقها رغدا فكفرت إنعم الله هذه هذا, هذا المشتغل بشكل عام لما يكون في رغد من العيش ونعمة من الله سبحانه وتعالى وكذلك رفاهية ورقي ثم تجد يعني يكفر بأنعم الله بأن يفتح أماكن الفساد والبارات والمراقص وغيرها من الفساد الذي يخطر على بعض أن حقيقة بل هي تترى فما يعني تصميم هذا الأمر يتفطر القلب له فعلا الآن بعض الناس إذا زاد أبو الله تعالى في النعمة طغى مثل ما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى متى أراؤه استغنى حتى ما قال أن استغنى لا أن راؤه استغنى لا يمكن الاستغناء عن الله عز وجل يا أخي ما تجري حب ما تجري قطرة دم في عروقك ولا ولا يخرج نفس ولا يدخل إلا بإذن الله عز وجل يعني الله سبحانه وتعالى لما يجعلك آمنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك وما بعده من أيام تقول يا ربي ما دام الله أنعم عليه النعم إذن أنا سأفتح لي مرقسا أو أجمع لي فجارا يرقصون ويسكرون يا أخي لو أخذ الله أصلا أنت مطالب أن هذا المال وهذه القدرات نفتشكر رب العالمين بها يا خي في ناس ابو عبد الرحمن ما عندهم هالنعم ورب العالمين استعملهم في, في الطاعة مم. أنا كنت أحدثك اليوم عن شخص جاءني مرة يلقي عندك محاضرة في المسجد هذا الشخص يلقي المحاضرة وهو لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم يعني لو ينفجر جنبه عمارة ما درى عن شيء ما انتبه مم. إلا يمكن إذا اهتزت الأرض ينتبه ما أدري يشم بعد ولا ما يشم ومع ذلك ألقى محاضرة وبكى الناس. تدري كي توقعها عجيب تقول لي بالإشارة ما يفهم الإشارة لأن لا يفهم لا يفهم الإشارات إلا المفسر أما هذا أعمى يقول لك كذا كذا ما يفهم شيء يتكلم باللمس تخيل يأتي معه المترجم فيجعل المترجم يده هكذا يأتي صاحبنا هنا اسم الفائز يأتي ويضع يدينا حول يدي المترجم ويلمس لمسات معينة فيقول المترجم يقول لكم كذا وتكلم عن نعمة السمع والبصر إذا انتهى المترجم صاحبنا جالس هكذا ينتظر يضرب على ركبته فيضع يديه هكذا يأتي مترجم ويدخل يده, يده بينهما ويلمس لمسات هذا يا لا عنده سمع ولا عنده بصر ولا عنده لسان ومع ذلك يدعو لله تعالى ويخدم الدين فما ذلك الآن بالإعطاء رب العالمين سمع وبصر ولسان ومال وحيانا سيارة حسنة وحيانا منصب ثم بعد ذلك تجد هذا الرجل اللي يعص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يوقف العبد بين يديه يوم القيامة فيقول له ألم أصح لك في بدنك حاسبه نعطيناك صح ربي ليس غافلا عنه ألم أصح لك في بدنك ألم أوسع عليك في رزقك يعني أنت غير, غير الناس الثانيين غيرك مرمي على, على السرير وغيرك مسكين فقير ما عندك قوت يومه ألم أوسح لك في بدنك ألم أوسع عليك في رزقك فيقول العبد دنا فيقول الله فظننت أنك ملاقي هل عملت أعمال تستحق أن تقف بها بنادي؟ فظننت أنك ملاقي يشيخ يعني لو لو تأملت في أحوال بعض الناس اللي سلب الله تعالى منهم النعم تعالى لو وجدت أن هؤلاء الذي يبدخ إذا وسع لها النعمة بدخ تجد أن الله عز جل والله لا يزيلنها الله إلا أن يشاء الله تعالى مرة ذهبت إلى مستشفى مستشفى فيه أقوام الطيب منهم اللي ما شاء الله متعافي هو الذي يستطيع أن يحرك رأسه كلهم اللي فيه الشلال رباعي واللي في ضربة كرأسة وغائب عن الوعي صار لها عشرين سنة خمسة وعشرين سنة ما يدري عن شيء فجئت وزرت واحدا منهم فإذا هو ما يستطيع يتكلم لكنه مقعد وينتفض بيديه فقلت له كم صار لك على الحال قال سبع وعشرين سنة قلت يقلبونه كل فترة قلت واللي جنبك قال له اللي جنبي لسه جاي يا شيخ توه جديد جديد مم. قلت كم اللي جنبه ما يتكلم ولا شيء قلت كم صار له قال هذا جديد قلت كم يعني قال ما صار له إلا ثلاث سنوات ثلاث سنوات يعني إذا دخلت ما تجد عند الباب مكتوب يوم الدخول واحد واحد كذا لا عام الدخول 1985 ال أو أو ألف و مثلا بالهجري أو عام الدخول وما ذلك تجد أن بعض الناس يعطيهن لا ما الميعطي ولا تجد أن يشكر الله تعالى على على مثل هذا أنا أنت, أنت تشير لي إلى أن الوقت انتهى لكني عندي كلام مهم حقيقة ينبغي ينبغي أن نذكره في, في نصف يقال على الله يسر أنا أقول يا إخوان يعني لجميع المسلمين الآن نحن في وقت الآن تسلط الكفار على المسلمين مع ما عند المسلمين من نعم النفط في بلاد المسلمين. النعم في بلاد المسلمين. البذخ والمال الكثير في بلاد المسلمين. إذا ما استطعنا أن نستعمل هذا المال الآن الذي عندنا على الأقل في دفعهم بالسلاح. على الأقل يا أخي نستعمله في الدعوة إلى الله. أطبع كتب إسلامية. القنوات ينبغي أن تجير لصالح الدين. ينبغي أن نستعمل كل ما عندنا من قدرات لأجل الله. تفضل. شكر الله. تفضل الشيخ. وأنا في عبديك. الله يبارك. واركين. وكنت في حدوث ما كنت. أيها ال... أخوة المشاهدين حققتنا الشكر لله سبحانه وتعالى ينبغي أن نحرص عليه جميعا حتى نزداد من شكر الله سبحانه وتعالى ولعل ما ذكر الشيخ الكريم في هذه العجالة التي أصرى جعلها على حسناته هي جزء من ذلك الشكر ولين شكرتم الله اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ينبغي علينا يا الأخوة أن نحرص على الشكر شكر الله سبحانه وتعالى حتى نزداد من نعم لن بغى أن نغافم ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم.